تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 قالوا ربنا يعلم ان اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجم أنكم ولا يمس أنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يستأنكم لا يستأنكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّهْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِن إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ تُوبُوا رَبَّكُمْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد جِنًّا مِّنَ الرُّسُلِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إليهم لَا يرجعون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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار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 وَإِنَّ شَأْنُ غُرِّقَهُمْ فَلَا صَلِيْخٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ